روجوا ثالث والخمسون إن قولكم إذا قتل إنسان الإنسان مثله عرضة العقلها هنا آراء متعددة مختلفة إلى آخرها فيقال إن أردوا أن العقل يسوي بين ما شرعه الله من القصاص وبين تركه لمصلحة الجاني فباطل للعقل وكذب عليه فإنه لا يستوي عند عقل قط حسن الاقتصاص من الجاني بمثل ما فعل وحسن تركه والأعراض عنه ولا يعلم عقل صحيح يسوي بين الأمرين وكيف يستوي أمران أحدهم يستلزم فساد النوع وخراب العالم وترك الانتصار للمظلوم وتمكين الجنات من البغي والعدوان والثاني يستلزم صلاح النوع وعمارة العالم والانتصار للمظلوم وردع الجنات والبغاة والموتدين فكان في القصاص حياة العالم وصلاح الوجود وقد نبه تعالى على ذلك بقوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم وفي ضمن هذا الخطاب ما هو كالجواب لسؤال مقدر أن إعدام هذه البنية الشريفة وإيلام هذه النفس وإعدامها في مقابلة اعدام المقتول تكثير لمفسدة القاتل فلأية حكمة صدر هذا ممن وسعت رحمته كل شيء وبهرت حكمته العقول فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله تعالى ولكم في القصاص حياة وذلك لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصا بما قتله كف عن القتل وارتدع واثر حب حياته ونفسه فكان فيه حياة له ولمن أراد قتله ومن وجه آخر هو انهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرته وقبيلته قتلوا به كل من وجدوه من عشيره القاتل وحيه وقبيلته وكان في ذلك من الفساد والهلاك ما يعم ضرره وتشتد مؤنته فشرع الله تعالى القصاص وأن لا يقتل بالمقتول غير القاتله ففي ذلك حياة عشيرته وحيه وأقاربه ولم تكن الحياة في القصاص من حيث إنه قتل بل من حيث كونه قصاصا يؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غيره فتضمن القصاص الحياة في الوجهين جميعا وتأمل ما تحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلال والإيجاز والبلاغة والفصاحة والمعنى العظيم فصدر الايه بقوله ولكم المؤذن بأن منفعه القصاص مختصه بكم عائده إليكم فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحسانا إليكم فمنفعته ومصلحته لكم لا لمن لا يبلغ العباد ضره ونفعه ثم عقبه بقوله في القصاص حياة إذن بأن الحياة الحاصلة إنما هي في العدل وهو أن يفعل به كما فعل والقصاص في اللغة المماثلة وحقيقته راجعة إلى الاتباع ومنه قوله وقالت لأخته قصيه أي اتبعه أثرا ومنه قوله فرتد على آثارهما قصصا أي يقصني الأثر ويتبعانه ومنه قص الحديث واختصاصه لأنه يتبع بعضه بعضا في الذكر فسنبي جزاء الجاني قصاصا لأنه يتبع أثره فيفعل به كما فعل وهذا أحد ما يستدل به على أن يفعل بالجاني كما فعل فيقتل بمثل ما قتل به لتحقيق معنى القصاص وقد ذكرنا أدلة المسألة من الطرفين وترجح القول الراجح بالنص والأثر والمعقول في كتاب تهذيب السنن ونكر سبحانه والحياة تعظيما لها وتفخيما لشأنها وليس المراد حياة ما بل المعنى أن في القصاص حصول هذه الحقيقة المحبوة النفوس المؤثرة عندها المستحسنة في كل عقل والتنكير كثيرا ما يجيء للتعظيم والتفخيم كقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وقوله ورضوان من الله أكبر وقوله إن هو إلا وحي يوحى ثم خص اولي الألباب وهم أولي العقول التي عقلت عن الله أمره ونهيه وحكمته إذ هم المنتفعون بالخطاب ووازن بين هذه الكلمات وبين قولهم القتل أنفى للقاتل تتبين مقدار التفاوت وعظمة القرآن وجلالته الوجه الرابع والخمسون قولكم إن القصاص إتلاف بإزاء إتلاف عضوان في مقابلة عضوان، ولا يحيى الأول بقتل الثاني ففيه تكثير المفسدة بأعدام النفسين وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم وفي القصاص استهلاك محقق فيقال هذا الكلام من أفسد الكلام وأبينه بطلانا فإنه يتضمن التسوية بين القبيح الذي اتفقت العقول والديانات على قبحه وفساده وبين الحسن الذي اتفقت العقول والديانات على حسنه وصلاح الوجود به وهل يستوي في عقل أو دين أو فطرة القتل ظلما وعدوانا بغير حق والقتل قصاصاً وجزاءا بالحق والنظير هذه التسوية تسوية المشركين بين الربا والبيع لاستوائهما في صورة العقد ومعلوم أن استواء الفعلين في الصورة لا يوجب استواءهما في الحقيقة ومدعي ذلك في غاية المكابره وهل يدل استواء السجود لله والسجود للصنم في الصورة الظاهرة وهو وضع الجبهة على الأرض على أنهما سواء في الحقيقة حتى يتحير العقل بينهما ويتعارضان فيه ويكفي في فسات هذا إطباق العقلاء قاطبة على قبح القتل الذي هو ظلم وباغي وعدوان وحسن القتل الذي هو جزاء من وردع وزاجر والفرق بين هذين مثل الفرق بين الزنا والنكاح بل أعظم وأظهر بل الفرق بينهما من جنس الفرق بين الإصلاح في الأرض والإفساد فيها فما تعرض في عقل صحيح قط هذان الأمران حتى يتحير بينهما أيهما يؤثره ويختاره وقولكم إنه إتلاف بإزاء إتلاف وعدوان في مقابلة عدوان فكذلك هو لكن إتلاف حسن هو مصلحة وحكمة وصلاح للعالم في مقابلة إتلاف هو فساد وسفر وخراب للعالم فأنا يستويان أم كيف يعتدلان حتى يتحير العقل بين الإتلاف الحسن وتركه وقولكم لا يحيى الأول بقتل الثاني قلنا يحيى به عدد كثير من الناس إذ لو ترك ولم يؤخذ على يديه لأهلك الناس بعضهم بعضا فإن لم يكن في قتل الثاني حياة للأول ففيه حياة للعالم كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ولكن هذا المعنى لا يدركه حق الادراك إلا اولو الالباب فإن هذه الشريعه وهذه الحكمه وهذه المصلحه من هذا الهذيان الفاسد وان يقال قتل الجاني اتلاف بإزاء اتلاف وعدوان في مقابلة عدوان فيكون قبيحا لولا الشرع فوازن بين هذا وبين ما شرعه الله وجعل مصالح عباده منوطه من به وقولكم فيه تكثير المفسرة باعدام النفسين فيقال لو أعطيتم رتب المصالح والمفاسد حقها لم ترتضوا بهذا الكلام الفاسد فإن الشرائع والفطر والعقول متفقة على تقديم المصلحة الراجحة وعلى ذلك قام العالم وما نحن فيه كذلك فإن احتمال لمفسدة إسلاف الجاني إلى هذه المفسدة العامة فمن تحير عقله بين هاتين المفسدتين فلي فساد فيه والعقلاء قاطبة المتفقون على أنه يحسن اتلاف جزء لسلامة كل كقطع الإصبع أو اليد المتاكله لسلامة سائر البدن وكذلك يحسن الإيلام لدفع من أعظم منه. كقطع العروق وبط الخراج ونحوه فلو طرد العقلاء قياسكم هذا الفاسد وقالوا هذا إيلام متحقق لدفع إيلام متوهم لا البدن جملة ولا فرق عند العقول بين هذا وبين قياسكم في الفساد الوجه الخامس والخمسون قولكم إن مصلحة الردع والزجر واحياء النوع أمر متوهم كلام بين فساده بل هو أمر متحقق وقوعه عادة ويدل عليهم ما نشاهده من الفساد العام عند ترك الجنات والمفسدين وإهمالهم وعدم الأخذ على أيديهم والمتوهم من زعم أن ذلك مهم وهو بمثابة من دهمه العدو فقال لا نعرض أنفسنا لمشاقه قتالهم فإنه مفسرة متحققة وأما استيلاؤهم على بلادنا وسبيهم ذرارينا من مقاتلتنا فموهوم فيا لا من الموهوم المخطئ في وهمه ونظيره أيضا أن الرجل إذا تبيغ به الدم واضطر إلى إخراجه أن لا يعرض لشق جلده وقطع عروقه لأنه ألم المحقق لأمر الموهوم ولو طرد هذا القياس الفاسد لخرب العالم وتعطلت الشرائع والاعتماد في طلب مصالح الدارين ودفع مفاسدهما مبني على هذا الذي سميتموه أنتم موهوما فالعمال في الدنيا إنما يتصرفون بناء على الغالب المعتاد الذي اضطرد فيه العادة وان لم يجزموا به فإن الغالب صدق العادة واطرادها عند قيام أسبابها فالتاجر يحتمل مشقة السفر في البر والبحر بناء على أنه يسلم ويعلم فلو طرد هذا القياس الفاسد وقال السفر مشقة متحققة والكسب أمر موهوم لتعطلت تعطلت أسفار الناس بالكليه وكذلك عمر الآخرة لو قالوا تعب العمل ومشقته أمر متحقق وحسن الخاتمه أمر موهوم لعطر الأعمال جملة، وكذلك الأجراء والصناع والصناع والمروك والجند، وكذلك الأجراء والصناع والملوك والجند وكل طالب أمر من امور الدنيا أو الآخرة. لولا بناؤه على الغالب وما جرت به العهدة لم احتمل المشقة المتيقنة لأمر المنتظر ومنها هنا قيل إن إنكار هذه المسألة يستلزم تعطيل الدنيا والآخرة من وجوه متعددة الوجه السادس والخمسون قولكم ويعارضه معنى ثالث وراءهما فيفكر العقل أي راعي شروطا أخرى وراء مجرد الإنسانية من العقل والبلوغ والعلم والجهل والكمال والنقص والقرابه والأجنبية فيتحير العقل كل فلا بد إذن من شارع يفصل هذه الخطة ويعين قانونا يطلد عليه أمر الأمة وتستقيم عليه مصالحهم فيقال لا ريب أن الشرائع تأتي بما لا تستقل العقول بإدراكه فإذا جاءت به الشريعة اهتدى العقل حينئذ إلى وجه حسن ماموره اهتدى العقل إذن إلى وجه حسن مأموره وقبح منهيه فنبهته الشريعة على وجه الحكمة والمصلحة الباعتين لشرعه فهذا مما لا ينكر وهذا الذي قلنا فيه إن الشرائع تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول ونحن لم ندعي ولا عاقل قط أن العقل يستقل بجميع تفاصيل ما جاءت به الشريعة بحيث لو ترك وحده لاهتدى لا الى إلى كل ما جاءت به إذا عرف هذا فغاية ما ذكرتم أن الشريعة الكاملة اشترطت في وجوب القصاص شروطا لا يهتد العقل إليها وأي شيء يلزم من هذا وما ينتج لكم ومنازعوكم يسلمونه لكم وقولكم ان هذا معارض للوصف المقتضي لثبوت القصاص من قيام مصلحة العالم إما غفلة عن شروط المعارضة وإما اصطلاح طار سميتم فيه ما لا يهتد العقل إليه من شروط اختضاء الوصف لموجبه معارضة فيالى الله العجب اي معارضة هاهنة اذا كان العقل والفضرة قد شهدا بحسن القتل قصاعصا وانتظامه للعالم وتوقفا في اقتضاء هذا الوصف هل يضم اليه شرط اخر غيره ام يكفي بمجرده وفي تعيين تلك الشروط فادرك العقل ما استقل بادراكه وتوقف عما لا يستقل بادراكه حتى اهتدى اليه بنور الشريعة يوضح هذا الوجه السابع والخمسون أن وردت به الشريعة في أصل القصاص وشروطه منقسم إلى قسمين أحدهما ما حسنه معلوم بصريح العقل الذي لا يستريب فيه عاقل وهو أصل القصاص وانتظام مصالح العالم به والثاني ما حسنه معلوم بنظر العقل وفكره وتأمله فلا يهتدي إليه إلا الخواص وهو ما اشترط الاقتضاء هذا الوصف أو جعل تابعا له فاشترط له المكافأة في الدين وهذا في غاية المراعاة للحكمة والمصلحة فإن الدين هو الذي فرق بين الناس في العصمة وليس في حكمة الله وحسن شرعه أن يجعل دم وليه وعبده وأحب خلقه إليه وخير بريته ومن خلقه لنفسه واختصه بكرامته وأهله لجواره في جنته والنظر إلى وجهه فسمع كلامه في دار كرامته كدام عدوه وامقه خلقه إليه وشر بريته والعادل به العادل عن عبادته إلى عبادة الشيطان الذي خلقه للنار وللطرد عن بابه والإبعاد عن رحمته وبالجملة فحاش حكمته أن تسوي بين دماء خير البرية ودماء شر البرية في أخذ هذه بهذه سيما وقد أباح لأوليائه دماء أعدائه وجعلهم قرابين لهم وإنما اقتضت حكمته أن يقف عنهم إذا صاروا تحت قهرهم وإذلالهم كالعبيد لهم يؤدون إليهم الجزية التي هي خراج رؤوسهم مع بقاء الساب الموجب لإباحة دمائهم وهذا الترك والكف لا يقتضي استواء الدمين عقلا ولا شرعا ولا مصلحة ولا ريب أن الدمين قبل القهر والإذلال لم يكونا بمستويين لأجل الكفر فأي موجب لاستوائهما بعد الاستذلال والكفر قائم بعينه فهل في الحكمة وقواعد الشريعه وموجبات العقول أن يكون الإذلال والقهر للكافر موجبا لمساواه دمه لدم المسلم؟ هذا مما تأباه الحكمة والمصلحة والعقول وقد أشار صل الله عليه وسلم إلى هذا المعنى وكشف الغطاء وأوضح المشكلة بقوله المسلمون تتكافا دماؤهم أو قال المؤمنون فعلق المكافأة بوصف لا يجوز إلغاؤه وإهداره وتعليقها بغيره اذ يكون ابطالا لما اعتبره الشارع واعتبارا لما أبطله فإذا علق المكافأة بوصف الإيمان كان كتعليقه سائر الأحكام بالأوصاف كتعليق القطع بوصف السرقة والرجم بوصف الزنا والجلد بوصف القذف والشرب ولا فرق بينهما أصلا فكل من علق الأحكام بغير الأوصاف التي علقها به الشارع كان تعليقه منقطعا منصارما وهذا مما اتفق ائمه الفقهاء على صحته فقد أدى نظر العقل إلى أن دم عدو الله الكافر لا يساوي دم وليه ولا يكافئه أبدا وجاء الشرع بموجبه فأي معارضة ها هنا وأي حيرة إن هو إلا بصيرة على بصيرة ونور على نور وليس هذا مكان استيعاب الكلام على هذه المسألة وإنما الغرض التنبيه على أن في صريح العقل الشهادة لما جاء به الشرع فيها فصل وحكس هذا أنه لم يشترط المكافأة في علم وجهل ولا في كمال وقبح ولا في شرف وضع ولا في عقل وجنون، ولا في أجنبية وقربة خل الوالد والولد وهذا من كمال الحكمة وتمام النعمة وهو في غاية المصلحة إذ لو روعيت هذه الأمور لتعطلت مصلحة القصاص إلا في النادر البعيد إذ قل أن يستوي شخصان من كل وجه بل بد من التفاوت بينهما في هذه الأوصاف أو في بعضها فلو أن الشريعة جاءت بأن لا يقتص إلا من مكافئ من كل وجه فسد العالم وعظم الهرج وانتشر الفساد ولا يجوز على عاقل وضع هذه السياسة الجائرة وواضعها إلى السفاه أقرب منه إلى الحكمه فلا جرم اهدرت الشرائع اعتبار ذلك وأما الولد والوالد فمنع من جريان القصاص بينهما حقيقة البعضيه والجزئية التي بينهما فإن الولد جزء من الوالد ولا يقتص لبعض اجزاء الإنسان من بعض وقد اشار تعالى إلى ذلك بقوله وجعلوا له من عباده جزءا وهو قولهم الملائكة بنات الله فدل على أن الولد جزء من والده وعلى هذا الأصل امتلعت شهادته له وقطعه بسرقة من ماله وحده إياه على قذفه وعن هذا الأصل ذهب كثير من السلف ومنهم الإمام أحمد وغيره إلى أن له أن يتملك ما شاء من مال ولده وهو في حقه وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاطا بأدلتها وبينا دلالة القرآن عليها من وجوه متعددة في غير هذا الموضع وهذا الماخذ أحسن من قولهم إن الأب لما كان هو السبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سابا في اعدامه وفي المسألة مسلك آخر وهو مسلك قوي جدا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 فلا يقع قاتله في الأغلب عن قصد وتعمد، بل عن خطا وسبق يد، وإذا وقع ذلك غلطا ألحق بالقتل الذي لم يقصد به إزهاق النفس، فاسباب التهمة والعداوة الحاملة على القتل لا تكاد توجد في الآباء، وإن وجدت نادرا فالعبرة بما طردت عليه عادة الخليقه وهنا للناس طريقان أحدهما أن إذا تحققنا التهمة وقصد القتل والإزهاق بأن يضجعه ويذبحه مثلا أجرينا القصاص بينهما لتحقق قصد الجناية وانتفاء المانع من القصاص وهذا قول أهل المدينة والثاني أنه لا يجري القصاص بينهما بحال وإن تحقق قصد القتل لمكان الجزئية والبعضية المانعة من الاقتصاص من بعض أجزاء الإنسان لبعضه وهو قول الأكثرين ولا يرد عليهم قتل الولد بوالده وإن كان بعضه لأن الأب لم يخلق من نطفة الابن. فليس الأب بجزء الله حقيقة ولا حكمة بخلاف الولد فإنه جزء حقيقة وليس هذا موضع استقصاء الكلام على هذه المسائل إذ المقصود بيان اشتمالها على الحكم والمصالح التي يدركها العقل وإن لم يستقل بها فجاءت الشريعة بها مقررة لما استقر في العقل إدراكه ولو من بعض الوجوه وبعد النزول عن هذا المقام فأقصى ما فيه أن يقال إن الشريعة جاءت بما يعجز العقل عن إدراكه لا بما يحيله العقل ونحن لا ننكر ذلك ولكن لا يلزم منه في الحكم والمصالح التي اجتملت عليها الأفعال في ذواتها والله أعلم الوجه الثامن والخمسون قولكم وظهر بهذا أن المعاني المستنبطة راجعة إلى مجرد استنباط العقل ووضع الذهن من غير أن يكون الفعل مجتملا عليها كلام في غاية الفساد والبطلان لا يرتضيه أهل العلم والإنصاف وتصوره حق التصور كاف في الجزم ببطلانه من وجوه عديدة أحدها أن العقل والفطرة يشهدان ببطلانه والوجود يكذبه فإن أكثر المعاني المستنبطه من الأحكام ليست من أوضاع الأذهان المجردة عن اجتمال الأفعال عليها ومدعي ذلك في غاية المكابرة التي لا تجدي عليه إلا توهين المقالة وهذه المعاني المستنبطة من الأحكام موجودة مشهورة يعلم العقلاء أنها ليست من أوضاع الذهن بل الذهن أدراكها وعلمها، وكان نسبة الذهن إلى إدراكها كنسبة البصر إلى إدراك الألوان وغيرها وكنسبة السمع إلى إدراك الأصوات وكنسبة الذوق إلى إدراك الطعوم والشم إلى إدراك الروايح فاليسوغ لعاقل أن يدعي أن هذه المدركات من أوضاع الحواس وكذلك العقل إذا أدرك ما اجتمل عليه الكذب والفجور وخراب العالم والظلم وإهلاك الحرث والنسل والزنا بالأمهات وغير ذلك من القبائح وأدرك ما اجتمل عليه الصدق والبر والإحسان والعدل وشكران المنعم والعفة وفعل كل جميل من الحسن لم تكن تلك المعاني التي اجتملت عليها هذه الأفعال مجرد وضع الذهن واستنباط العقل ومدعي ذلك مأبوف في عقله فإن المعاني التي اجتملت عليها المنهيات الموجبة لتحريمها أمور ناشئة من الأفعال ليست اوضاعا ذهنية، والمعاني التي اجتملت عليها المأمورات الموجبة لحسنها ليست مجرد أوضاع ذهنية، بل أمور حقيقية ناشئة من ذوات الأفعال ترتب آثارها عليها كترتب آثار الأدوية والأغذية عليها. وما نظير هذه المقالة إلا مقالة من يزعم أن القوى والآثار المستنبطة من الأغذية والأدوية لا حقيقة لها إنما هي أوضاع ذهنية ومعلوم أن هذا باب من السفسطة فعرض معاني الشريعة الكلية على عقلك وانظر ارتباطها بأفعالها وتعلقها بها ثم تأمل هل تجدها أمورا حقيقية تنشأ من الأفعال فإذا فعل الفعل نشأ منه أثره أو تجدها أوضاعا ذهنية لا حقيقة لها وإذا أردت معرفة بطلان المقالة فكرر النظر في أدلتها فأدلتها من أكبر الشواهد على بطلانها بل العاقل يستغني بأدلة الباطل عن إقامة الدليل على بطلانه بل نفس دليله هو دليل بطلانه الوجه الثاني أن استنباط العقول ووضع الأذهان لما لا حقيقة له من باب الخيالات والتقديرات التي لا يترتب عليها علم ولا معلوم ولا صلاح ولا فساد إذ هي خيالات مجردة واوهام مقدرة كوضع الذهن سائضا ما يضعه من المقدرات الذهنية ومعلوم أن المعاني المستنبطة من الأحكام هي من أجل العلوم ومعلومها من أشرف المعلومات وأنفعها للعباد وهي منشا مصالحهم في معاشهم ومعادهم وترتب آثارها عليها مشهود في الخارج معقول في الفطر قائم في المعقول فكيف يدعى أنه مجرد وضع ذهني لا حقيقة له به الوجه الثالث أن استنباط الذهن لما يستنبطه من المعالي واعتقاده أن الأفعال مجتملة عليها مع كون الأمر ليس كذلك جهل مركب واعتقاد باطل فإنه إذا اعتقد أن الأفعال مجتملة على تلك المعاني وأنها منشأها وليس كذلك كان اعتقادا للشيء بخلاف ما هو به وهذا غاية الجهل فكيف يدعى هذا في أشرف العلوم يؤزكاها وأنفعها وأعظمها تضمنا لمصالح العباد في المعاش والمعاد وأن هو إلا لب الشريعة ومضمونها فكيف يسوء أن يدعى فيها هذا الباطل ويرمى بهذا البهتان وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر من أن يتكلف رده ولم يقل هذا القول من شمر الفقه رائحة اصلا الوجه التاسع والخمسون قولكم لو كانت صفات نفسية للفعل لازم من ذلك أن تكون الحركة واحدة مجتملة على صفات متناقضة وأحوال متنافرة فيقال وما الذي يحيل أن يكون الفعل مجتملا على صفتين مختلفتين تقتضي كل منهما أثرا غير الأثر الآخر وتكون إحدى الصفتين والأثرين أولى به تكون مصلحته أرجح فإذا ردب على صفته الأخرى أثرها فاتت المصلحة الراجحة المطلوبة شرعا وعقلا بل هذا هو الواقع ونحن نجد هذا حسا في قوى الأغذية والأدوية ونحوها من صفات الأجسام الحسية المدركة بالحس فكيف بصفات الأفعال المدركة بالعقل وأمثلة ذلك في الشريعة تزيد على الألف فهذه الصلاة في وقت النهي فيها مصلحة تكثير العبادة وتحصيل الأرباح ومزيد الثواب والتقرب إلى رب الأرباب وفيها مفسرة المشابهة الصورية بالكفار وعباد الشمس وفي تركها مصلحة سد ذريعة الشرك وفاطم النفوس عن المشابهة بالكفار حتى في وقت العبادة وكانت هذه المفسرة أولى بالصلاة في أوقات النهي من مصلحتها فلو شرعت لما فيها من المصلحة لفاتت مصلحة الترك وحصلت مفسرة المشابهة التي هي أقوى من مصلحة الصلاة حينئذ ولما كانت مصلحة أداء الفرائض في هذه الأوقات أرجح من مفسرة المشابهه بحيث غمرت هذه المفسرة بالنسبة إلى الفريضة لم يمنع منها بخلاف النافلة فإن في فعلها في غير هذه الأوقات غنيات عن فعلها فيها فلا تفوت مصلحتها فيقع فعلها في وقت النهي مفسلة راجحة ومنها هنا جوز كثير من الفقهاء ذوات الأسباب في وقت النهي لترجح مصلحتها فإنها لا تغضى ولا يمكن تداركها وكانت مفسلة تفويتها أرجح من مفسلة المشابهة المذكورة وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة فما الذي يحيل اجتمال الحركة الواحده على صفات مختلفة بهذه المثابة ويكون بعضها أرجح من بعض فيقضى للراجح عقلا وشرعا وعلى هذا المثال مسائل عامة الشريعة ولولا الإطالة لكتبنا منها ما يبلغ ألف مثال والعالم يتنبه للجزئيات بالقاعدة الكلية الوجه الستون قولكم وليس معنى قولنا إن العقل استنبط منها أنها كانت موجودة في الشيء فاستخرجها العقل بل العقل تردد بين إضافات الأحوال بعضها إلى بعض ونسب الحركات والأشخاص نوعا إلى نوع وشخصا إلى شخص فطرأ عليه من تلك المعاني ما حكيناه وربما يبلغ مبلغا يشذ عن الإحصاء فعرف أن المعاني لم ترجع إلى الذات بل إلى مجرد الخواطر وهي متعارضة فيقال يا عجبا لعقل يروج عليه مثل هذا الكلام ويبني عليه مثل هذه القاعدة العظيمة وذلك بناء على شفا جرف هار وقد تقدم ما يكفي في مطلان هذا الكلام ونزيدها هنا أنه كلام فاسد لفظا ومعنى فإن الاستنباط هو استخراج الشيء الثابت الخفي الذي لا يعثر عليه كل أحد ومنه استنباط ما وهو استخراجه من موضعه ومنه قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجون حقيقته وتذبيره بفضنتهم وذكائهم وإيمانهم ومعرفتهم بمواطن الأمن والخوف ولا يصح معنى إلا في شيء ثابت له حقيقة خفية يستنبطها الذهن ويستخرجها فأما ما لا حقيقة له فإنه مجرد ذهني فلا استنباط فيه بوجه وأي شيء يستنبط منه وإنما هو تقدير وفرض وهذا لا يسمى استنباطا في عقل ولا لغة وحينئذ فيقلب الكلام عليكم ويكون من يقلبه أسعد بالحق منكم فنقول وليس معنى قولنا إن العقل استنبط من تلك الأفعال أن ذلك مجرد خواطر طارئة وإنما معناه أنها كانت موجودة في الأفعال فاستخرجها العقل باستنباطه كما يستخرج الماء الموجود في الأرض باستنباطه ومعلوم أن هذا هو المعقول المطابق للعقل واللغة وما ذكرتموه فخارج عن العقل واللغة جميعا فعرف أنه لا يصح معنى الاستنباط إلا لشيء موجود يستخرجه العقل ثم ينسب إليه أنواع تلك الأفعال وأشخاصها فأيها كان أولى به حكم له بالاقتضاء والتأثير وهذا هو المعقول وهو الذي يعرفه الفقهاء والمتكلمون على مناسبات الشريعة وأوصافها وعللها التي تربط بها الأحكام فلو ذهب هذا من أيديهم لن سد عليهم باب الكلام في القياس والمناسبات والحكم واستخراج ما تضمنته الشريعة من ذلك وتعليق الأحكام بأوصافها المقتضية لها إذا كان مرد الأمر بالزعمكم إلى مجرد خواطر طارئة على العقل ومجرد وضع ذهني وهذا من ابطل الباطل وأبيان المحال ولقد أنصفكم خصومكم في ادعائهم عليكم لازم هذا المذهب وقالوا لو رفع الحسن والقبح من الأفعال الإنسانية ورد إلى مجرد تعلق الخطاب بها بطلت المعاني العقلية التي تستنبط من الأصول الشرعيه فلا يمكن أن يقاس فعل على فعل ولا قول على قول ولا يمكن أن يقال لم كذا إذ لا تعليل للذوات ولا صفات للأفعال هي عليها في نفس الأمر حتى ترتبط بها الأحكام وذلك رفع للشرائع بالكلية من حيث إثباتها لا سيما والتعلق أمر عدمي ولا معنى لحسن الفعل أو قبحه إلا التعلق العدمي بينه وبين الخطاب فلا حسن في الحقيقة ولا قبح لا شرعا ولا عقلا لا سيما إذا ضم إلى ذلك نفي فعل العبد واختياره بالكلية وأنه مجبور محض فهذا فعله وذلك صفة فعله فلا فعل له ولا وصل لفعله البتة فاي تعطيل ورفع للشرائع أكثر من هذا؟ فهذا إلزامهم لكم كما أنكم ألزمتموهم نظير ذلك في نفي صفة الكلام وأنصفتموهم في الإلزام الوجه الحادي والستون قولكم لو ثبت الحسن والقبح العقليين تعلق بهما الإيجاب والتحريم شاهدا وغائبا واللازم محال فالملزوم كذلك إلى آخره فنقول الكلام ها هنا في مقامين أحدهما في التلازم المذكور بين الحسن والقبح العقليين وبين الإيجاب والتحريم غائبا والثاني في انتفاء اللازم وثبوته فأما المقام الأول فلمثبت الحسن والقبح طريقان أحدهما ثبوت التلازم والقول باللازم وهذا القول هو المعروف عن المعتزلة وعليه يناظرون وهو القول الذي نصب خصومهم الخلاف معهم فيه والقول الثاني إثبات الحسن والقبح فإنهم يقولون بإثباته ويصرحون بنفي الإيجاب قبل الشرع على العبد وبنفي ايجاب العقل على الله شيئا البتة كما صرح به كثير من الحنفية والحنابلة كأب الخطاب وغيره والشافعية كسعد بن علي الزنجاني الإمام المشهود وغيره ولهؤلاء في نفي الإيجاب العقلي في المعرفة بالله وثبوته خلاف فالأقوال إذن أربعة لا مزيد عليها أحدها نفي الحسن والقبح ونفي الإيجاب العقلي في العمليات دون العلميات كالمعرفة وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره فعرف أنه لا تلازم بين الحسن والقبح وبين الإيجاب والتحريم العقليين فهذا أحد المقامين وأما المقام الثاني وهو انتفاء اللازم وثبوته فللناس فيه ها هنا ثلاثة الطرق أحدها التزام ذلك والقول بالوجوب والتحريم العقليين شاهدا وغائبا وهذا قبر المعتزلة وهؤلاء يقولون بترتب الوجوب شاهدا وبترتب المدح والذم عليه وأما العقاب فلهم فيه اختلاف وتفصيل ومن أثبته منهم لم يثبته على الوجوب الثابت بعد البعثة ولكنهم يقولون إن العذاب الثابت بعد الإيجاب الشرعي نوع آخر غير العذاب الثابت على الإيجاب العقلي وبذلك يجيبون عن النصوص النافية العذاب قبل البعثة واما الايجاب والتحريم العقليان غائبا فهم مصدحون بهما ويفسرون ذلك باللزوم الذي اوجبته حكمته وحر وحرمته الذي أوجبته حكمته وحرمته وانه يستحيل عليه خلافه كما يستحيل عليه الحاجة والنوم والتعب واللغوب فهذا معنى الوجوب والامتناع في حق الله عندهم فهو وجوب اقتضته ذاته وحكمته وغناه وامتناع يستحيل عليه الاتصاف به لمنافاته كماله وغناه وغناء قالوا وهذا في الأفعال نظير ما تقولونه في الصفات أنه يجب له كذا ويمتنع عليه كذا فقولنا نحن في الأفعال نظير قولكم في الصفات ما يجب له منها وما يمتنع عليه فكما أن ذلك وجوب وامتناع ذاتي يستحيل عليه خلافه فهكذا ما تقتضيه حكمته وتأباه وجوب وامتناع يستحيل عليه الإخلال به وإن كان مقدورا له لكنه لا يخل به لكمال حكمته وعلمه وغناه. والفرقة الثانية منع ذلك جملة واحالت القول به وجوزت على الرب تعالى كل شيء ممكن وردت الإحالة والامتلاع في أفعاله إلى غير الممكن من المحالات كالجمع بين النقيضين وبابه فقابل المعتزلة أشد مقابلة واقتسما طرفي الإفراط والتفريط. ورد هؤلاء الوجوب والتحريم الذي جاءت به النصوص إلى مجرد صدق المخبر فما أخبر بأنه يكون فهو واجب لتصديق خبره وما أخبر أنه لا يكون فهو ممتنع لتصديق خبره فالوجوب والتحريم عندهم راجع إلى مطابقة العلم لمعلومه والمخبر لخبره وقد يفسرون التحريم بالامتناع عقلا كتحريم الظلم على نفسه فإنهم يفسرون الظلم بالمستحيل لذاته الجمع بين النقيضين وليس عندهم في المغدود شيء هو ظلم يتنزه الله عنه مع قدرته عليه لغناه وحكمته وعدله فهذا قول هؤلاء والفرقة الثالثة هم الوسط بين هاتين الفرقتين فإن الفرقة الأولى أوجبت على الله شريعة بعقولها وحرمت عليه وأوجبت ما لم يحرمه على نفسه ولم يوجبه على نفسه والفرقة الثانية جوزت عليه ما يتعالى ويتنزه عن لمنافاته حكمته وحمده وكماله والفرقة الوسط أثبتت له ما أثبته لنفسه من الإيجاب والتحريم الذي هو مقتضى اسمائه وصفاته الذي لا يليق به نسبته إلى ضده لأنه موجب كماله وحكمته وعدره ولم تدخله تحت شريعة وضعتها بعقولها كما فعلت الفرقة الأولى ولم تجوز عليه ما نزه نفسه عنه كما فعلته الفرقة الثانية قالت الفرقة الوسط قد أخبر تعالى أنه حرم الظلم على نفسه كما قال على لسان رسوله يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وقال ولا يظلم ربك أحدا وقال وما ربك بظلام للعبيد وقال ولا يظلمون فتيلا وقال وما الله يريد ظلما للعباد فأخبر عن تحريمه على نفسه ونفى عن نفسه فعله وإرادته وللناس في تفسير هذا الظلم ثلاثة أقوال بحسب أصولهم وقواعدهم أحدها أن الظلم الذي حرمه وتنزه عن فعله وإرادته ونظير الظلم من الآدميين بعضه البعض وشبهه في الأفعال ما يحسن منها وما لا يحسن بعباده فضربوا له من قبل أنفسهم الأمثال وصاروا بذلك مشبههة مماثلة في الافعال فامتنعوا من اثبات المثل الاعلى الذي اثبته لنفسه ثم ضربوا له الامثال ومثلوه في افعاله بخلقه كما ان الجهميه المعطلة امتنعت من اثبات المثل الاعلى الذي اثبته لنفسه ثم ضربوا له الامثال ومثلوه في صفاته بالجمادات الناقصة بل بالمعدومات واهل سنتنا نزهوا عن هذا وهذا واثبتوا له ما اثبته لنفسه من صفات الكمال ونزهوه فيها عن الشبه والمثال فاثبته له المثل الأعلى ولم يضربوا له الأمثال فكانوا أسعر الطوائف بمعرفته وحقهم بالإيمان به وبولايته ومحبته وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ثم التزم أصحاب هذا التفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم به قالوا عن هذا التفسير الباطل إنه تعالى إذا أمر العبد ولم يعينه بجميع مقدونه تعالى من وجوه الإعانة كان ظالما له والتزم لذلك أنه لا يقدر أن يهدي ضالة، كما قالوا إنه لا يقدر أن يضل مهتدية، وقالوا عنه أيضا إنه إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما، وقالوا عنه أيضا إنه إذا اشترك اثنان في ذنب يوجب العقاب فعاقب به أحدهما وعفى عن الآخر كان ظالما، إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة، التي جعلوا لأجلها تركت سويته بين عباده في فضله وإحسانه ظلما فعارضهم أصحاب التفسير الثاني وقالوا الظلم المنزه عنه من الأمور الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا أنه تعالى تركه بمشيئته واختياره وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما ونحو ذلك فإلا فكل ما يقدره الذهن وكان وجوده ممكنا والرب قادر عليه فليس بظلم سواء فعله أو لم يفعله وتلقى هذا القول عنهم طوائف من أهل العلم وفسروا الحديث به وأسندوا ذلك وقوّوه بآيات وآثار زعموا أنها تدل عليه كقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك يعني لم تتصرف في غير ملكك بل إن عذبت عذبت من من تملك وعلى هذا فجوزوا تعذيب كل عبد له ولو كان محسنا ولم يروا ذلك ظلما وبقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبه وغير ظالم لهم وبقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الهم والحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك ماض في حكمك عد في قضاءك وبما روي عن إياس بن معاوية قال ما ناظرت بعقلي كله أحدا إلا القدرية قلت لهم الظلم قالوا أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك قلت فلله كل شيء فالتزم هؤلاء عن هذا القول لوازم باطلة كقولهم إن الله تعالى يدوز عليه أن يعذب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه وأهل طاعته ويخلدهم في العذاب الأليم ويكرم عداءه من الكفار والمشركين والشياطين ويخصهم بجنته وكرامته وكلاهما عدل وجائز عليه وأنه يعلم أنه لا يفعل ذلك بمجرد خبره فصار ممتنعا لإخباره أنه لا يفعله لا لمنافاته حكمته ولا فرق بين الأمرين بالنسبة إليه ولكن أراد هذا وأخبر به وأراد الآخر وأخبر به فوجب هذا لإرادته وخبره وامتنع ضده لعدم إرادته واختياره بأنه لا يكون والتزموا له أيضا أنه يجوز أن يعذب الأطفال الذين لا ذنب لهم أصلا ويخلدهم في الجحيم وربما قالوا بوقوع ذلك فأنكر على الطائفتين معا أصحاب التفسير الثالث وقالوا الصواب الذي دلت عليه النصوص أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه وتنزه عنه فعلا وإرادة هو ما فسره به سلف الأمة وإمتها أنه لا يحمل عليه سيئات غيره ولا يعذب بما لم تكسب يداه ولم يكن سعى فيه ولا ينقص من حسناته فلا يجازى بها أو ببعضها إذا قارنها أو طرأ عليها ما يقتضي إبطالها أو اقتصاص المظلوم منها أو اقتصاص المظلومين منها وهذا الظلم الذي نفى الله تعالى خوفه عن العبد بقوله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما قال السلف والمفسرون لا يخاف أن يحمل عليه من سيئات غيره ولا ينقص من حسناته ما يتحمل فهذا هو المعقول من الظلم ومن عدم خوفه وأما الجمع بين النقيضين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما فمما يتنزه كلام أحد العقلاء عن تسميته ظلما وعن نفي خوفه عن العبد فكيف بكلام رب العالمين؟ وكذلك قوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين فنفى أن يكون تعذيبه لهم ظلما ثم أخبر أنهم هم الظالمون بكفرهم ولو كان الظلم المنفي هو المحال لم يحصل مقابلة قوله وما ظلمناهم بقوله ولكن كانوا هم الظالمين بل يقتضي الكلام أن يقال وما ظلمناهم ولكن تصرفنا في ملكنا وعبيدنا فلما نفى الظلم عن نفسه وأثبته لهم دل على أن الظلم المنفي هو أن يعذبهم بغير جرم وأنه إنما عذبهم بجرمهم وظلمهم ولا تحتمل الآية غير هذا ولا يجوز تحريف كلام الله نصرة المقالات وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يضرمون نقيرا ولا ريب أن هذا مذكور في سياق التحريض على الأعمال الصالحة والاستكثار منها فإن صاحبها يجزى بها ولا ينقص منها بذرة ولهذا يسميه تعالى توفية كقوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وقوله ووفيت كل نفس ما عملت فدرك الظلم هو العطل لا فعل كل ممكن وعلى هذا قام الحساب أوضع الموازين القسطة ووزنت الحسنات والسيئات وتفاوتت الدرجات العلى بأهلها والدركات السفلى بأهلها وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة أي لا يضيع جزاء من أحسن ولو بمثقال ذرة فدل على أن إضاعتها وترك المجازات بها مع عدم ما يغطرها ظلم يتعالى الله عنه ومعلوم أن ترك المجازات عليها مقدور يتنزه الله عنه لكمال عدله وحكمته ولا تحتمل الآية قط غير معناها المفهوم منها وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبد أي لا يعاقب العبد بغير إساءته ولا يحرمه ثواب إحسانه ومعلوم أن ذلك مقدور له تعالى وهذا نظير قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تتر وازرة وزر أخرى وأليس ليس للإنسان إلا ما سعى فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء وأنه لا يستحق إلا ما سعاه وأن هذا هو العبد الذي نزه نفسه عن خلافه وقال وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد بين أن هذا العقاب لم يكن ظلما من الله للعباد بل لذنوبهم واستحقاقهم ومعلوم أن المحال الذي لا يمكن ولا يكون مقدورا اصلا لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم ارادته ولا فعله ولا يحمد على ذلك وإنما يكون المدح بترك, بترك الافعال وإنما يكون المدح بترك الأفعال لمن هو قادر عليها وأن يتنزه عنها لكماله وغناه وحمده وعلى هذا يتم قوله إني حرمت الظلم على نفسي وما شاكله من النصوص فأما أن يكون المعنى إني حرمت على نفسي ما لا حقيقة له وما ليس بممكن مثل خلق مثلي ومثل جعل القديم محدثا والمحدث قديما ونحو ذلك من المحالات ويقول المعنى إني أخبرت عن نفسي بان ما لا يكون مقدورا لا يكون مني فهذا مما يتيقن المنصف أنه ليس مرادا من اللفظ قطعا وأنه يجب تنزيه كلام الله ورسوله عن حمله على مثل ذلك قالوا وأما استدلالكم بتلك النصوص الدالة على أنه سبحانه إن عذبهم فإنهم عباده وأنه غير ظالم لهم وأنه لا يسأل عما يفعل وأن قضاءهم فيه عدل وبمناظرة اياس للقدريه فهذه النصوص وأمثالها كلها حق يجب القول بموجبها ولا تحرف معانيها والكل من عند الله ولكن أي دليل فيها يدل على أنه تعالى يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته وينعم أهل معصيته وأنه يعذب بغير جرم ويحرم المحسن جزاء عمله ونحو ذلك بل كلها متفقة متطابقة دالة على كمال القدرة وكمال العدل والحكمة فالنصوص التي ذكرناها تقتضي كمال عدله وحكمته وغناه ووضعه العقوبة والثواب مواضعهما، وأنه لم, وأنه لم يعدل بهما عن سننهما، والنصوص التي ذكرتموها تقتضي كمال قدرته وانفراده بالربوبيه والحكم، وأنه ليس فوقه آمر ولا ناه يتعقب أفعاله بسؤال، وأنه لو عذب أهل سماواته وأرضه لكان ذلك تعذيبا لحقه عليهم، وكانوا إذ ذاك مستحقين العذاب، لأن أعمالهم لا تفي بنجاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله فرحمته لهم ليست في مقابلة أعمالهم ولا هي ثمن لها فإنها خير منها كما قال في الحديث نفسه ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم أي فجمع بين الأمرين في الحديث أنه لو عذبهم لعذبهم باستحقاقهم فلم يكن ظالما لهم وأنه لو رحمهم لكان ذلك مجرد فضله وكرمه لا بأعمالهم إذ رحمته خير من أعمالهم فصلوات الله وسلامه على من خرج هذا الكلام أولا من شفتيه فإنه أعرف الخلق بالله وبحقه وأعلمهم به وبعدله وفضله وحكمته وما يستحقه على عباده فطاعات العباد كلها لا تكون مقابلة لنعم الله عليهم ولا مسوية لها بل ولا للقليل منها فكيف يستحقون بها على الله النجاه وطاعة المطيع لا نسبة لها إلى نعمة من نعم الله عليه فتبقى سائر النعم تتقاضاه شكرا والعبد لا يقوم بمقدوره الذي يجب لله عليه فجميع عباده تحت عفوه ورحمته وفضله فما نجا منهم أحد إلا بعفوه ومغفرته ولا فاز بالجنة إلا بفضله ورحمته وإذا كانت هذه حال العباد فلو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم لا لكونه قادرا عليهم وهم ملكه بل لاستحقاقهم ولو رحمهم لكان ذلك بفضله لا بأعمالهم وأما قوله فإنهم عبادك فليس المراد به أنه قادر عليهم مالك لهم وأي متح في هذا ولو قلت لشخص ان عذبت فلانا فإنك قادر على ذلك أي متح يكون في ذلك؟ بل في ضمن ذلك الاخبار بغاية العدل، وأنه تعالى ان عذبهم فإنهم عباده، الذين أنعم عليهم بايجادهم وخلقهم ورزقهم وإحسانه إليه، لا بوسيلة منهم، ولا في مقابلة بذل بدلوه، بل ابتداهم بنعمه وفضله، فإذا عذبهم بعد ذلك وهم عبيده، لم يعذبهم إلا بجرمهم واستحقاقهم وظلمهم، فإن من أنعم عليه مبتداءً بجلائل النعم كيف يعذبهم بغير استحقاق أعظم النقم؟ وفيه أيضاً أمر آخر ألطف من هذا وهو أن كونهم عباده يقتضي عبادته وحده وتعظيمه وإجلاله كما يجل العبد سيده ومالكه الذي لا يصل إليه نفع إلا على يده ولا يدفع عنه ضرا إلا هو فإذا كفروا به أقبح الكفر وأشركوا به أعظم الشرك ونسبوه إلى كل نقيصة مما تكاد السماوات يتفتر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى كانوا أحق عباده واولاهم بالعذاب والمعنى هم عبادك الذين اشركوا بك وعدلوا بك وجحدوا حقك فهم عباد مستحقون للعذاب العذاب وفيه أمر آخر أيضا لعله ألطف مما قبله وهو ان تعذبهم فإنهم عبادك وشأن السيد المحسن المنعم أن يتعطف على عبده ويرحمه ويحن عليه فإن عذبت هؤلاء وهم عبيدك لا تعذبهم إلا باستحقاقهم وإجرامهم وإلا فكيف يشقى العبد بسيده وهو مطيع له متبع لمضاده فتأمل هذه المعاني أواز بينها وبين قول من يقول إن تعذبهم فأنت الملك القادر وهم المملوكون المربوب وإنما تصرفت في ملكك من غير أن يكون قد قام بهم سبب العذاب فإن القوم نفات الأسباب وعندهم أن كفر الكافرين وشركهم ليس سببا للعذاب بل العذاب بمجرد المشيئة ومحض الإرادة وكذلك الكلام في مناظرة اياس للقدرية إنما أراد بأن التصرفات الواقعة منه تعالى في ملكه لا تكون ظلما قط وهذا حق فإن كل ما فعله الرب ويفعله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة فليس في أفعاله ظلم ولا جور ولا سفه وهذا حق لا ريب فيه فاياس بين أنه سبحانه في تصرفه في ملكه غير ظالم فهذه مجامع طرق العالم في هذا المقام قد ألقيت إليك مختصرة بذكر قواعدها وادلتها وترجيح الصواب منها وإبطال الباطل ولعلك لا تجد هذا التفصيل والكلام على هذه المذاهب وأصولها في كتاب من كتب القوم والله تعالى المسؤول إثمام نعمته ومزيد العلم والهدى إنه المان بفاضله. ينتهيون مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه